وكم من قريه اهلكناها فجيءها باسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جيءهم باسنا إلا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 كن انت وزوجك ا ل ج ن ة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا, ولا تقربا هذه ا ل ش ج ر ة فتكونا من الظالمين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 وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل فاذا جيء اجلهم لا يستطيعون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 قد خلت من قبلكم من الجن و ا ل إ ن س في النار كلما دخلت أ م ة لعنت أ خ ت ه ا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 أَنْ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم, فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذنون بينهم ان لعنه الله على الظالمين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 ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 تحزنون. ونادى أفيضوا أصحاب أو النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من أصحاب أصحاب الماء أو مما ر ز قالوا ك م ل ل ه ق ا إ ن الله حرمهما على الكافرين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 ان ه ا ر يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات ب أ م ر ه أ ل ا له الخلق و ا ل أ م ر تبارك الله رب العالمين ي وخفية إنه لا يحب ن إنه أدعوا د تضرعا ع لا ا ربكم م ت ل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 حتى إ ذ ا أ ق ل ت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به, فأنزلنا به الماء ف أ خ ر ج ن ا به من كل الثمرات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 واذكروا إ ذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزيدكم في الخلق بسطه فاذكروا آلاء الله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 بسهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوقا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم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 فانظر كيف كان عاقبه المجرمين والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جيءتكم بينه من ربكم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 ان شاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا رب نفتح بيننا وبين قومنا بالحق و أ ن ت خير الفاتحين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 أَإِنَّ لنا ََ ل َ أ َ ج ْ ر ا ِ ن كنا َُّ نحن َُْ الغالبين ََِِْ قال ََ نعم ََْ و َ إ ِ ن َّ ك ُ م ْ لمن ََِ المقربين ََُِّْ قالوا َُ يا َ موسى َُ إ ِ م َ ا ان تلقي َِْ و َ إ ِ م َّ ا ان نكون َُ نَحْنُ الْمُطَرَّبِينَ قال أ ل ق و ا فلما أ ل ق و ا سحروا أ ع ي ن الناس واسترهبوهم وجيئوا بسحر عظيم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 قالوا إ ن ا الى ربنا م ق ل ب و ن وما تنقم منا إ ل ا أ ن آ م ن ا ب آ ي ا ت ربنا لما جيئتنا ربنا أ ف ر غ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملا من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك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 ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين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 فاذا ر ع و ن ب ل الثمرات لعلهم س ن ن ونقص من ي ي ك و ن ف إ ذ جيءتهم ا ل ح س ن ة قالوا لنا هذه و إ ن تصبهم س ي ئ ة يطيروا بموسى ومن معه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 اتحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 و ا ل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم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 ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه مثنتي عشره اسباطا امما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 واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر إ ذ يعدون في السبت إ ذ تأتيهم, تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم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 ت موسوعه النابلسي للعلوم ق الاسلاميه ظلة وظنوا أن وَاقِعُوا بِهِمْ خذوا, خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 شيء وأن عسى أن يكون فبأي وأن أن عسى قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون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 ن ف س و ا ح د ة و ج ع ل م ن ه ا زوجها ل ي س ك ن إ ل ي ه ا ف ل م حملت حملا ا تغشاها خ ف ي ف فمرت ف ا به ل م ا أ ف ق ل د ع و ا ل ل ه ر ب ه م ا ل ن ن آ ت ي ا ص ا ل ح ا ل م ي ه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 الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها